بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن وَهَنَّ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شِيبًا وَلَمْ أَكُنْ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَأِي وَكَانَتِ مَرَأَةٌ عَاقِرٌ فَهَبْ لِي فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن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 الناس فلا ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيا خذي كتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 الناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض الى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم, فلن أكلم اليوم انسيا فأتت به قومها تحملهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال ان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 إنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من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 وابكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولائك يدخلون الجَنَّ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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما مت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم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 ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوَّنَ ذرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِتِيَّ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَأَحْسَنُ نَدِيَّ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد